بسم الله الرحمن الرحيم تباركت الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلقناكم من تراب فبلوناكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الحكيم الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع الذا هل تران من فتق يَا لَيْتَ بَأْسَ كَرْوَتَيْنِ قَلْبَ إِلَيْكَ البَصَرُ خَافِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَنَقُدُ بَيْنَ النَّسْمَا الدُّنْيَا بِنَصَابِ حَوَاجِعٍ وَجَعَلْنَا مَأْوَدُهُمْ الشَّيَاطِينُ وَاعْتَبَرْنَا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ جَهَنَّمَ نَزْعًا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ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 اتيين بولن كبين وقالوا لو كننا نسمع او نعقل ما كننا من الناس اصحاب السعي ساعطوا بذلك فضحا لاصحاب السعي فَكُنْ نُوبًا مِنَ الْغَيْبِ لَهُ نُصْرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرْ قَوْلَكُمْ أَوْ جَهِّرُوهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ألا اللهم من خلق ووهلف مثلك القديم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في منافذها وكلوا من رزق و اليهن مشؤء من في السماء يَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أم أَمَّنْ مِنَ النُّسُمِ فِي السَّمَاءِ أَمْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا كَانَ لِنُجِيرَهُمْ يَرَوْنَ إِلَى طَيْرٍ فَوقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ لَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكِنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ نُورِ إن إِنْ إلا في سُورُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يُرْبِكُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ الرَّبُّ بَلْ لَجُوه فِي عُتُوٍّ وَنُحُورِ فَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْزَاهُ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى قِرْبٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ ۚهُوَ الَّذِي ان ان شاكم وجعل لكم السمع والابصار والاسدك قليلا مما تشكرون قل هو الذي يراكم في الارض واليه ترجعون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راو جلفة تاتي اسجدوا الذين كفروا بها الذين يتبعون به تدعون اهْوَئِنْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا به وعليه فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ من مُبِينٍ وَإِذَا رَأَيْتُمْ إن أَظْلَمَ مَا ءُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُمْ